betakets go mweb salama boya yawa le litama retakets go mweb يا علي يا علي ابو يا يا رتك رتك ليش مضايقين نفسكم شوي واتسع وطشوا احسن حتى تتمر براحة ثم بعد عيني شوي بعد رجع لي ورا يا علي ها ما شاء الله اي ها و يا و ما ان صفو يت منظار سن عال مصائب غاشرت عل وجه الميت ليه الجمهور دام لي يا لي يا حزيه ما اب قضيت هوي ما وما مسا وجف منها اوله جاحل الوان هي, هي ما لا هجاقها لي ألوانها وصاح تبوى النخ في حائر حائر بارك الله بك ابويا يا ياوة. ريتك تقوم بالسلام يا أمير المؤمن ريتك تقوم <تصفيق> بارك الله بك ريتك تقوم يا علي بهاي المسيين يا علي بهاي المسيين. ما شاء الله علي بهاي المسيين بو يا وا ممنون وخادم شاعر البيت سعيد الصاد يا نبيل ما ينصفي ويا وكيت من زغور سنح المصايب عشرت غَل وَجْهِين مِثْل ليل جَمور دَم غَال سَكِت وَعَازِل عَلَ بَيَاض وَضِيق الزَّنَب قَضَّت أما وما وسَاج أولاه جره اللي يلونه ماغمار سعجفنه أولاه جره اللي يلونه صاختي ايه <حيلي> ابوا يا ياوة الله يطلح وعشكم ريت كتقو ما شاء الله يا علب هاي المسيئة بجف دميعه وعى الصبور والصابوه لو مشى عن هولوه وعى الصبور شاعنها وله حرمنا بينا لما يحيري حيري الله <بوية> ويحيري الله الله يرحم أمواتكم electro Ibara би ҳақ амр غدر الزمان يا الله فجار الشعب طوماب ساوت الكسره وظلي غنى حد وحده والبسمع غي الفدرام وهون الشف بشف الدم يعي وعصبور وصفاب هو اللهم شاعنها الصبور على ما شاء الله. لو مش عنها حرم ما بيناله مياه حرم ما حايره واصفض ويا يا وائل الله يقلع حواج <هواش>. ايه هرتكيت <تصفيق> علف هاي المسيئين مغاث بكحا وحيدا وخاف رعب ليجرع عليح او كما بعد غيب تشلي ما ظن يخلص حزن ها وغادر ويا زمان ها ما ظن يخلص حزن ويا زمان اتسقل يا حامي الحامي يا حيري حيري الله في الفيدي أبويا يا وحدي جزا و... بارك الله بك رأيت أكيد. Qalib hai و الزحمه والفيلش بعيد حيل ربا بالطش يتم جال الله للحسن مين فدت ختيت قطعوا بالسام شبت للحسن للحسن مين ايه الله قطعوا بالسام شبت أصوي باوروحي الزجي حيري حيري هو صديقي يا أهبويا يا أهبويا ريتك تقوم ريتك تقوم بارك الله بكم واتاكد ومع السلام وي عضا ليل يا علب هاي المسيح يا علب هاي المسيح عائرة ابو ممنون وخادم ممنون وخادم فرأولاد الاحسين هم وياكم قاعدين اطمون يشتركون وياكم فجزاهم الله خير الجزاء اهلا ومرحبا بهم من عطب والد هوم حيات موهد وشمس عمص ووهد تحمل أول بيل شبد حيني الرباعي بطشيت من قلبة شبدت أخوهي للحزن من صدت أختي قطع وبيت امشى بيت للحسن للحسن ما شاء الله قطع وبيت صوب الروح الذكية صوب تتكدوا وبسلامه تتكدوا <تكتقوم بسلامة> الله يقضي حوائجكم حيرتك فين انا غاب السر قمر جاء في الله عن اي قل اختاك يا ابن اينت always go ahead Fish su living Persadlik Is a Rak 텀�lings Is a Pr هل تقل لك تجرب يا حيري حيري الله في يا الله عزيزة الله بك راتك تقو مبارك الله بالله شاف مرضاكم يا علب هائي المسيين ويا يا وا و... ممنون الخال زينا بالردي الوصي ها ونحذمها ويمسح الزمر يا رقات جفين انا تغبديل غمار شافل ظغن اي غير لا يا ابن عينتا لوالعانه اطمنه ذكيا ذخر هي بالظلام انت قمار هي طمنك يا الله بالظلام تر وألت قل لك سيد يا حيري حيري وربي يا مالي بارك الله بك وتأكيد وساعة الشعالة ونرش حامي حماه ولجت الدنيا وقد أظلمت ماهي والحسن, والحسن དب روح و جاب راتهم དصب روح فقد داخل الوصي حائر <تصفيق> حائر والله الله فيكم ما شاء الله يا حلب هاي المسيح قال ما اناشده منهم منكم والديه يزدادوا لا قد اب والله لا يلت شيء الضل مظيه ده بلا جواب من تدفننا ونس وميت اين دفن صار والله من تدفننا ذا <تصفيق> يا وسفدار الخلييه حايره واتقاض بدايه ويا يا وا اللي خادم ممنون بلست دماغاتك اي اخوتي يا قلب طلال على اخ انت خلي جعو ابني اللي زمنكم ليش ده منه منهم من مواليد ذا قل لا خذ لا يالج جرى حران سلم ضهد من تدفن و هي اندفن فرح العقيده من تدفنون هي <تصفيق> اندفن <تصفيق> يا وسط دار